Allah. والطور يتالم مسؤول في رط من شوره والبتي المعور والصاف المرفوع والبحر المسجون. and Amen. múlom, és a Oh